وَظِيفَةٌ لِثُلُفِ الْآخِرِ مِنَ الْلَيْلِ لِسَيِّدِنَا عَلِيٌّ وَفَا رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ بسم الله الرحمن الرحيم يَا مَوْلَا يَا وَاحِدُ يَا مَوْلَا يَا دَائِمُ يَا عَلِيُّ يَا حَكِيمُ اللّٰهُمَّ قَلْبُ فَقِيرِكَ مُقَلَّبٌ بَيْنَ يَدَيْكَ وروح عبدك متروحة بقربها لديك فامن على عبدك بشهودك ورقني بمراتب إيجادك بجودك ونفحني نفحة الكمال ورقني بمراتب إيجادك بجودك ونفحني نفحة الكمال وأشهدني جمالك الأكبر في كل حال وانظرني فإني عبدك الفقير وأنت السيد الكبير ضمآن ضمآن فعسى أسقي من شراب المحبة وأرقى في مراتب القرب وأتلني ذلك المنازل وأنت هو السيد الأجل المتعالي يا فعال لما يريد أفعل ما أنت أهله وأهلني بمزيد عطائك إلى أن يكون من خواصك وأحبابك واجعلني عندك في محل الصدق ومجل الشهود ومقام الرضا ودرجة القرب وحق التجلي, التجلي المطلق وأطلق محبوس حواسي كي يترجم في ذلك المقام بما يليق من مناح الإلهام يا علي يا يا حليم يا عليم يا عزيز يا مريد يا جليل يا قدير سبحانك يا إله كل شيء ومولاه يا مولاي يا دائم يا علي يا حكيم اللهم إني أسألك بإيحاطتك الكبرى اللهم إني أسألك الكبرى وعزتك العليا وقدرتك الحسنى وصمدانيتك الفردانية وعظمتك التي تدبر بها كل موجود ومشهود وباطن ومعلوم ومجهول وتنزهك وحكمك القاهر القالب وسرك المسون وخفي خفي مكنون أمبرك وسر سر سرك في ساعة إحاطة علمك أن تبلغني. أشهد الجمال في مقام الكمال بحسن الإقبال لك متوال واجعلني شاهدا مشهودا يا موجود حي موجود في ذرات الموجود يا معبود يا شاهد يا مشهود يا مولاي يا واحد ya Mevlay, Ya Daimu, Ya lütfü ya hakim, ve sallallahu ala Sıddına Muhammed ﷺ ve ala alihi ve sahbihi onun kabileleriyle amin